بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تنقون اليهم بالموده وقد كفروا تنقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إيتقفونكم يكونوا لكم أعداء أو يبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفون لنتفعكم أرحامكم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسمة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومما تعبدون منه. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من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 دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسقو إليهم إن الله يحب المقصّطين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظالهروا على إخراجكم وظالهروا على إخراجكم أن تولوهم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 فَإِنْ آلَنْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّالَهُم فَقُوهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَةٌ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَابَتْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَابَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا كالمؤمنات مبايعنك على الا يشركنا بالله شيئا اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا نشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لو أن الله إن الله غفور رحيم يا وَلَوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْأَسُونَ قَدْ يَيْأَسُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا لَئِثَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ